وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فنتابع وقد أزف قدوم رمضان وأسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يتسلمه منا متقبلا نتابع ما بدأناه من قراءة في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عسى قلب يرق ونفس تخشع وعبد يستعد لما أظله من كرامة الله سبحانه وتعالى من شرف الزمان قال المصنف رحمه الله باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمد وقوله تعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وقال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن تهل بن سعد رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة قوله باب حفظ اللسان هذا باب في بيان شرفي هذا المعنى وهو أن حفظ اللسان يتوقف عليه نجاة العبد لأنه كما سيأتي في الأحاديث التي أوردها في الباب أن اللسان من أعظم أسباب ضياع الصفقة يأتي الإنسان يوم القيامة ويفاجأ بتبعات اللسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لمعاز سبل من سبل الخير كثيرة ثم قال له أولا أدلك على ملاك ذلك كله أمسك عليك هذا وأشار إلى لسان قال يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني حصائد الألسنة هو أعظم ما يعني يورس العبد النار والعياذ بالله ولن تجد يعني حرمة انتهكت في كل مذكر الله تعالى من الحرمات أعظم من يعني الغيبة هذه التي صارت فاكهة عند كثير من الصالحين فضلا عن غيرهم. من غير أن ينتبه إلى ذلك وهذه ثمرة واحدة من ثمرات اللسان فالغيبة على خطورتها هذا باب واحد من أبواب خطايا اللسان نسأل الله السلام والعافية قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبط هذا جزء من حديث رواه المصنف في غير موضع من كتابه هذا والشاهد منه ظاهر ومن كان يؤمن بالله أي إن من علامات الإيمان وخصال الخير والطاعات أن يتكلم الإنسان بخير فإن عجز عن ذلك سكت فإن احتسابه الصمت هنا مفيد له ونافع ويؤجر عليه وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا في إشارة إلى خطورة الرقابة من الله سبحانه وتعالى وأنه أوكل بكل عبد الملائكة يحفظون أعماله ويحصونها ثم ذكر حديث سهل رضي الله عنه من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجن واللحيان هما يعني العظمان في فك الإنسان وبينهما اللسان مقصود بما بين لحييه يعني لسانه وبما بين رجليه يعني فرجه من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجن. أي أن من ضمن الوفاء بحقوق هذين العضوين وما بين اللحيين اللسان أو الفم قلنا الفم فيدخل فيه يعني الطعام والشراب والكلام أيضا وإن قلنا اللسان فهو المقصود هنا أصالها ومعنى أنه ضمنه يعني وفى بأن لا يستعمله إلا في خير من ذكر الله سبحانه وتعالى من البقيات الصالحات والدلالة على الخير والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك مما بابه اللسان والنصح الأمر بالمعروف نهي عن المنكر وتجنب ما سوى ذلك من الفحش واللغو والمجون والغيبة والنميمة ونحو ذلك من الآفات وأضاف إلى هذا أيضا أن وفى بحقوق الفرج بأن وضعه في حلال وتنع به عن الحرام كان ذلك من أسباب يعني ضمان الجنة ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم له بما وعد بجنة الله سبحانه هو حدث عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يزجر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة هذه خصال من خصال الخير وعلامات من علامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى والشاهد منها الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إما أن يتكلم بخير فيحفظ لسانه أو ليصمت فإن في الصمت منجاة وفي بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا والنصوص في هذا يعني كثيرا أن الإنسان إذا كف لسانه فإنه يعني على سبيل نجاح إلا أن يستعمله بخير لا شك أن الكلام بالخير خير ويعني فعل إيجابي وسلوك محمود لكن على أن يضبط لسانه إذا وجد أنه يتكلم في غير مشروع أو على هيئة غير مشروع قد يتكلم في مشروع لكن يعني يصاحب ذلك عجب أو كبر أو رياء أو تسميع أو نحو ذلك فهذا ليس من الخير لأنه عمل حابط أريد به غير الله سبحانه وتعالى فإذا قال خيرا بالشروط المرعية شرعا فهذا من علامة إيمان وهذا من خصال الخير وهذا من أسباب السعادة أو ليصمت إذا عجز عن ذلك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار وهذه خصلة من خصال الخير ومن علامات الإيمان أن يحفظ الإنسان حقوق الجار وهذا أمر ربما يعني فرط فيه كثير من الناس بعد يعني اعتياد العادات السلبية التي ليست من عادات المسلمين صار الناس يتمدحون بأنهم لا يعرفون جيرانهم وصارت هذه خصلة خير في ظنهم أن هذا من علامة يعني السلامة من الإيزاء أن الإنسان لا يقدم خيرا حتى يسلم من الإيزاء وهذا ليس مطلوبا يجب أن يعني تسلم من الإيزاء وأن تسلك السلوكيات الإيجابية في يعني مشاركة الجيران في مناسباتهم الأفراحهم وأحزانهم والتعرف عليه والتعاون معهم وأن يكون بينكم مشاريع يعني الجيرة التي عظمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يجعل له مراسة كان العصبات وأصحاب الفروض والأرحام وهذا لم يحدث لكن من كثرة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار كان السلف يعظمون يعني هذا الأمر جدا حتى أنهم يعني كانوا يرون ليس الجار القريب فقط الجار القريب وما يلي ذكر بعضهم سبعين جارا من كل ناحية وهذا العظم حق الجار فبالخصال خصال الإيمان أن لا يؤذي جاره لا يؤذيه بكلمة ولا يؤذيه بخلاف معه على شيء ولا أن يمنع عنه معروفا ولا يعني أن يتسبب إيذائه بأي ناحية من قريب أو بعيد حتى مسائل الطعام ونحو ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه إذا طبخت فأكثر المرق وتعاهد جيرانك لأنه قد يتأذى برائحة الطعام إذا لم يكن عنده يعني طعام أو لم يكن عنده يعني سعة كجاره فإلى هذا الحد يعني جاءت الشريعة وإلى هذا الدرك انتهى الناس والعياذ بالله بحيث ربما يعني يبيت يعني شبعان وجاره جائع وهذا مما ورد يعني الترهيب منه ليس منا من بات شبعان وجاره جائع فكيف ونحن نرى يعني مما يحدث للمسلمين هنا وهنا ما الله به علي قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إكرام الضيف أيضاً وسيأتي تفصيله في الحديث بعده حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أزناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته قيل وما جائزته قال يوم وليلة قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول خيرا أو ليسكت قول أبي شريح سمع أذناي وعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا هذا كثير ما كان يستعمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يردون التأكيد على وعي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بأنه سمعه بأذنيه وعاه قلبه ورأته عيناه هذه يعني وسائل من وسائل التأكيد حتى يعني إذا أراد أن يؤكد معنى معين لمن حضره من المسلمين قال الضيافة ثلاثة أيام يعني حق الضيافة ثلاثة أيام إذا نزل بك ضيف كأن يأتي من مكان يعني بعيد أو لم يكن من أهلي يعني البلد أو نحو ذلك من الحاجات فحقه يعني هذا حق واجب له وليس مجرد يعني منة من صاحب البيت وإنما حق الضيف ثلاثة أيام يعني أن يضيفه ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يعني ينصرف حتى يعني لا يشق على صاحبه وهذا في الحقيقة يتأكد في الأماكن التي ليس فيها فنادق ولا مطاعم ولا نحو ذلك كعادة أهل البادية إذا نزل الرجل أو أهل القرى يعني التي ليس فيها إلا أهلها ليس فيها المرافق والخدمات المعروفة ينزل الرجل فإن لم يجد من يؤويه لا يجد له مأوى يبيت في العراء إن لم يجد ما يطعمه لا يحسن أن يذهب ويأتي بطعام حتى لو كان غنيا ماذا يفعل بأمواله وهو لا يجد يعني لكن المدن الآن الكبيرة فيها من المطاعم وفيها من الفنادق وفيها من الأماكن ما يجعل الأمر يعني في سعة ومن ثم تنتفي هنا يعني يبقى حق الضيف مستحباً أما الوجوب فينتفي في مثل هذه الحالات لكن إذا وجدت قرية أو أهل بادية أو مكان لا يعني فرصة لمبيت أو طعام فيه وجب على يعني من نزل به الضيف وجوبا متأكدا أن يقوم بقراه وهذا القراءة والضيافة ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وقت مناسب لي يعني إما يواصل سيره ويرحل إن كان عابر سبيل أو ينظر يعني في من في البحث عمن جاء إليه من يعني أصحابه رحيم أو نحو ذاك جائزته يعني جائزته معتبرة ومؤدات وفي بعض الوقت يعني أعطوه جائزته والمقصود بالجائزة يعني مزيد إتحاف وإكرام وإلطاف وهذا يحتاج لنوع تكلف ليس التكلف المزموم شرعا الإنسان يستدين و. يعني يفعل الأشياء التي يعني فيها إسراف و ذلك وليس المقصود أيضا العادة التي يسير عليه وإنما شيء فوق العادة وهي الجائزة يعني يجتهد في إكرامه وإتحافه بما بأحسن ما يجد هذا في اليوم الأول ولهذا قيل وما جائزته قال يوم ولاية يعني في اليوم الأول الذي ينزل فيه الضيف يعطى جائزته بأن يتحف زيادة عن العرف العادي العام الذي يعيش عليه الإنسان، فيأتي له بما يعني يستطيعه من الالطف والاتحاف، ويعني الشيء الذي قد يزيد عن عادة طعام نفسه، وفهم من هذا أن بقيه ثلاثة أيام على العادة، يعني اليوم الثاني والثالث. نطعمه مما يطعم منه على عادته المعتادة. من غير يعني أن يزيد ولا ينقص. ثم بعد ثلاثة أيام، فإنه لا ينبغي أن يعني يبقى الضيف حتى لا شق على الناس إلا أن يرى يعني أن الناس كما لو كانوا يعني يعني بينهم من الود والعلاقة ما يرهم يحبون ويرغبون وهذا أمر يتسع. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يعني يستعجل فيها ولا يتبين إن كانت تقع موقعها من طاعة الله تعالى أو خلاف ذلك لهذا كثيراً ما يندم الإنسان على الكلم يعني يقول أنني يعني لو استقبلته من أمري ما استدبرت لما قلت هذه الكلم لكنها هيات إذا خرجت فإنها لا تعود لا يمكن إنسان أن يرجع بكلمة قالها ووقعت موقعها وفعلت فعلها فإنه لا يستطيع أن يرجع فيها فربما تكلم بالكلمة لا يتبين ما يتبين فيها ما يتبين كانت لله أو لغير الله ما يتبين إن كانت بحق أو بباطل ما يتبين إن كانت تؤذي يعني صاحبها أو يعني لا تؤذين معلوم أن يعني كما قال الشعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان الإنسان قد يجرح بالسيف ونحوه أيام فيطيب الجرح أما كلمة سمعها جرحته فإنه يبقى ربما إلى أن يموت كلما استحضرها كلما آزته حتى لو أن صاحبها يعني استعفاه ويعني استقاله منها وندم عليها واعتذر إليه كل هذا كل ما سمعها آذته فخطر للسان عظيم ولهذا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ربما كان يعني فيها من الشرك ربما كان فيها من الظلم ربما كان فيها من أكل أموال الناس بالباطل ربما كان فيها ما هو فوق ذلك كما لو قالها عند صاحب سلطان ونحو ذلك فكان فيها وشاية بأقوام فتم قتلهم أو سجنهم أو إزائهم أين يذهب بهذه الدماء يذهب الإنسان عند يعني سلطان فيعني في يتكلم بوساية في بعض المؤمنين أو نحو ذلك لم يتبين بأثر هذا الكلام وإذا به يعني أثر عظيم ولهذا يأتي يحمل يوم القيامة هذه التبعات ولهذا قال يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق في بعض الروايات أبعد ما بين المشرق والمغرب وهذا يعني المقصود حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبيه ريرة رضي الله عنه قال إن العبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات فإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم عياذ الله هي نفس الكلمة ونفس العبد ونفس الجارحة اللسان وربما يعني نفس الموقف ونفس المجلس ونفس الناس ونفس الملائكة تسجل لكن يعني الخلاف كله في الكلمة وليس المقصود بالكلم يعني اللفظة الواحدة الكلمة تطلق على كلمة لفظة قد قد تكون كلمة الوحيد وقد تطلق على المقالة ولهذا كلمة التوحيد لا إله هذه مجموعة كلمات فالمقصود بالكلمة ليس اللفظة الوحيدة وإنما يعني المقالة قالها في مجلس حضره وتكلم فيه حتى لو قال خطبة أو قال يعني كلاما طويلا هذا يسمى كلمة هذه الكلمة قد يقول هذا يلقي لها بالا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يقلها بلغ يعني ما ينتبه إليها ولا يقف عندها ولا يتصور أنها تبلغ به ما بلغت يرفعه الله بها درجات كما لو سمعها يعني إنسان فغيرت حياته أو يعني, يعني وضحت أهدافه وجعلته يتبين طريقه وهذا يدل على شرف كلمات الطيبات والأعمال الصالحات بضاعة الأنبياء الأمر بالمعروف نهي عن المنكر بذل النصيحة للمسلمين والتعاون على البر والتقوى رب كلمة يسمعها وقال هذا نرى كثيرا في الأحاديث يعني أن يذكر الرجل يعني فقال كذا فوقعت في قلب حيث الإنسان يغير حياته كلها بناء على كلمة وهذا الإنسان الصالح الموفق وهذا حتى لو كان صغيرا لا يلزم في ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله يقول لما بلغت خمس عشرة سنة قال لي أبي يا بني إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا فاتبع الخير تكن من أهله قال فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها فانظروا كيف فصر هذا الرجل يعني الإمام المكي الإمام سفيان بن عيينة هذا كبير جبل من جبال العلم كيف كان بدايته كلمة سمعها من أبي والكلمة يعني سبحان الله كلنا يقولها لأبنائه كل يوم كما يقول فلعل والد سفيان قالها وهو لا يوقي لها بالا والكلمة ليس فيها كثير يعني تشقيق في الألفاظ و... يا بني قد انقضت عنك شرائع الصمة الآن بلغت سبت خمس عشر تسام فاتبع الخيرتكم من أهله فالوالد أخذ الكلمة وصار بها إماماً وسبق بها، فالذي قالها يعني له قد لا يلقي لها بان، لأنه يقول مثلها مرات في يعني وكثيراً ما يحدث هذا خاصة مع من عول نفسه أن يصلح نية وأن يعني يدعو إلى الخير وأن ينصح وأن يجتهد في بذل النصيحة ربما أخذ رجل كلمة منك وصادفت. وهذه مسألة مهمة جداً قضية ليس فقط في مخرج الكلمة ولكن في مدخلها أيضاً قد تصادف إقبالاً أي إنسان له لحظات إقبال ولحظات إدبار أحياناً القلب يفتح وتأتي لحظات إنابة إنسان يكون جاهزاً لمن يعني أول كلمة تأتي فإذا جاءت هذه الكلمة وأحياناً لا يباشر هذه الكلمة بل يستدعيها ويستجرها من يعني خبرته ومن ذهنه ومن محفوظاته ولهذا من بركة الدعوة إلى الله تعالى أمر بالمعروف يعني المنكر بذل النصيحة ان الإنسان يبذر بذراً ولا يدري متى يسمر قد تقول كلمة قد تمر على الإنسان تقول اتق الله وصلي ويرد عليك أسوء الرد ثم يزهد ويتيه في أولية الدنيا يعني يضل ثم في لحظة إقبال يعني يقف مع نفسه فلا يجد في يعني سجلي تاريخه إلا أن يذكرك يوم قابلته في موطن كذا قلت له يا فلان اتق الله الآن عرف معنى اتق الله فيذهب يذهب إلى حيث دللته ويذهب إلى مسجد الذي كنت فيه أو إلى الجماعة الذين دللته عليه أو إلى الرجل الذي يعني أرشدته إليه فيكون هذا بداية الخير وصاحب الكلمة ولا يدري بل هو يدري أنه رد ردا سيئا ولا يدري ما يترتب على هذا من الخير فهذا من بركة وشرف يعني اللسان لأنه الأداة لهذا هو حفظه بأن استعمله في الخير إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجة يوم بالقيامة ويجد يعني ما يفاجأ به يفجأه ويدهجه فإذا سأل قيل له بكذا كلمة قلتها موقف وقفته يعني مقام قمته لله عز وجل فترتب عليه هذا الخير الكثير أحيانا الإنسان يعني يترتب على كلمة قالها أن يعني جاء منها إمام من أمة المسلمين فهذا يعني هو أكبر منه أكبر من المتكلم كما فعل والد سفيان هذا سفيان هذا ولده وهو الذي دعاه وهو الذي رباه فيأتي هذا في صحيفة أعمال مع الناس سفيان هذا أشهر من أبي وكذلك الإنسان قد يكون يعني رجلا يعني ليس صاحب كثير يعني فضل ولا مناقب لكنه دل رجلا أخذ هذا السني وصار بها إمام لا يلقي لها باله يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله كذلك الغم بالغرب كما أن للسان يعني فضلا عظيما إذا أحسن استعماله فإن لو خطرا عظيما إذا لم يحسن استعماله ولهذا قال يتكلم بالكلمة من سخط الله قد تكون دلالة إلى خير إلى شر قد تكون تنبيه إلى فحش أو خنا قد تكون يعني قد يترتب عليها إزهاق نفس، قد يترتب عليها ردة عندين والعياذ بالله. أحياناً بعض الناس عنده أتي جدلاً، فيجادل بالباطل والعياذ بالله، ويصادف يعني ضعاف الإيمان وأصحاب التردد ونحو ذلك، فيدل على كلمة يقفر بها، يأخذه الثاني ويقول صحيح هذا مقتضى العقل وهذا الذي ينبغي أن فعله وهذا الذي يقولونه. يعني من قضايا الدين والتوحيد والإيمان هذا يعني مما يغيبون به عقول الناس ويذهب بهذه الكلمة ربما أبعد من صاحب الكلمة فيلحد في دين الله سبحانه وتعالى أو في آياته أو يعني ينكر من سوابق الدين أو يترك يعني طاعة كان مواظبا عليها أو يذهب فيقتل بها يعني دما معصوما أو يعني أو ربما أحدثت بين قبيلتين أو جماعتين عظيمتين من الناس وصارت دماء وصارت فتن فلا يتصور كيف يعني تصل به هذه الكلمة وكثيرا ما يحدث بدايات دائما ومعظم الناس مستصغر الشر وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم هذا ما يتعلق بباب حفظ اللسان قد ذكر فيه جملة من هذه النصوص تنبيها على خطره باب البكاء من خشية الله عز وجل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه. المصنف من طبيعته أنه يختصر أحيانا الحديث ويعني يذكر منه موطن الشاهد وإلا في الحديث قد رواه غير مرة قبل ذلك وذكره كاملا بذكر يعني السبعة الذين يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وشأنهم عظيم معروف الإمام العادل و. يعني الشاب الذي نشأ في عبادة الله، والرجل الذي دعته مرأة ذات منصب، والرجل الذي تصدق صدقة، فأخفها حتى لا تعلم يمينه. المقصود هنا من هؤلاء السبعة الأخير منهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. مقصود يعني أثر هذه الرقة في القلب والإخبات في النفس. الذي جاء من خشية الله سبحانه وتعالى لأنه ذكر الله خاليا ليس عنده سبب ما في أحد ضربه فبكى مثلا أو مات له قريب أنواع البكاء كثيرة وهذه يعني قد يحمد بعضها لا لذاته وإنما لأمر طبيعي، لكن هنا البكاء لا لعرض ولا لسبب ولا لغرض وإنما هو نابع من خشية الله سبحانه وتعالى ذكر الله ففاضت عينا في الرواية المشهورة ذكر الله خاليا وهذا يدل عنه تأمل وتفكر ويعني جعل ينظر في شأنه وفي يعني مبدئه وفي سعيه وفي نعمة الله سبحانه وتعالى عليه جعل يقايس بين نعم الله وبين جناياته. فاستحي من الله سبحانه وتعالى فأورثه هذا الحياء يعني خوفاً يعني ووجلاً من الله سبحانه وتعالى ففاضت عينه وهذا المعنى رائق جداً وهذا المعنى من أجل معنى يتصور من المؤمن ولهذا يعني قال في الحديث الآخر عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرص في سبيلها وعين بكت من خشية الله ولا يوفق لهذا كل أحد كثير من الناس يسمع هذا كلاما لكن لا يوفق له فعلا لأنه لا يوفق لهذا كل واحد وإلا فكثير من الناس كما وصف الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجار من الناس من قلبه قاس كالحجار كيف يتصور منه أن يبكي من الله بل لو سمع كل المبكيات فإنه لا تأثر وربما يعني ضحك عندها أو ربما استهان بها أو استهزأ بها أو ربما تعجب من أصحابها ما لهم يبكون ما لهؤلاء يبكون لأنه قاسي القلب وإن من الحجارة حتى الحجارة كأن الله تعالى استدرك شأن الحجارة قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية حتى الحجارة يعني منها ما يرق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم فهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى لكن من الناس من يبلغ به قسوة القلب بأن يعرف هذا الباب أصلا ولا يلقي له بالا وهذا من يعني علامات الشقاء والعياذ بالله حين يصبح في بعض الروايات يعني عند البزار وغيره وفيها ضعف ومعنى صحيح متواتر في يعني النصوص الأخرى أربع من الشقاء جمود العين أو قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا هذه من أسلب الشقاء والعياذ بالله فإذا وجدت يعني قلبك قاسي والعين لا تكاد تدمع من خشية الله مع طول الأمل سلي يفكر في الموت ويدبر خطط خمسيه وعشريه وعشرينية مع يعني الحرص على الدنيا والتأثر والانزعاج ضياعي يعني ريال أو درهم أو جنيه هذا كلها هذا كله من علامات الشقاء والعياذ بالله ومنها يعني ما ذكر ضده هنا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظل أو في ظل عرشه هذا الرجل الذي ذكر الله ففاضت عينه والمقصود يعني مدحه وحمده البكاء من خشية الله والإنسان قد يفرط ويقصر ويتيه في أودية الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى لكرمه وإحسانه يتدرقه بالمواسم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، فالذي يعني قد يعني يتيه في أودية الدنيا هنا أو هناك تدركه يعني رحمة الله تعالى بيوم الجمعة ولو خصوصية أو بعمرة إلى عمرة أو برمضان. إلى رمضان فهذه فرص ينبغي أن تستغل لكن ينبغي أن يستعد لها وأن يتهيأ لها وأن يتجهز الإنسان لها وأن يبذل من الأسباب ما يعني يرجعه ويرده ويعيده لا أن يفاجأ بأنه في مكة يؤدي العمر أو يفاجأ بأن هذا يوم الجمعة فيكون كغيره من الأيام أو يفاجأ بأن هذا رمضان فيمر كغيره من الشهور هذا لا يحسن استقبال يعني هذه الجائزة وهذه الكرامة وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى. باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حزيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلا ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا متوا فخذوني فزروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة ابن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا يعني أعطاه قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا فإذا مت, فح فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسهكوني ثم إذا كان ريح عاصف فأزروني فيها فأخذ مواسيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ما خافتك أو فرق منك؟ فما تلافاه أن رحمه الله فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فأزروني في البحر أو كما حدث وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب الخوف من الله يعني باب فضل الخوف من الله عز وجل لتهيج المسلمين كذلك إلى هذا المعنى وهو من أصل معاني العبودية لله عز وجل ويدعوننا رغبا ورهبا وهذا أصل عبادة الأنبياء والملائكة كذلك يعني من عباداتهم الخوف يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فالملائكة قوم لا يعصون الله ما أمرهم ومع هذا يخافون من الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا قل أطّت السماء وحق لها أن تط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد أو قائم يعني السماء أو السماوات مزدحمة بالملائكة والملائكة قوم لا يحسنون إلا الطاع والزك والتسبيح والتحمل بضاعتهم الطاع لا يحسن يعصي الله سبحانه وتعالى خلقوا لطاعة الله ومع هذا فإنهم يخافون ربهم من فوقهم فمن مين يأتي الخوف يأتي الخوف من استشعار عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه ما عبدناك حق عبادتك مع هذه العبادة التي يعني لا يعلم قدرها ولا طول زمانها إلا الله سبحانه وتعالى لكن وجه الفرق والخوف من الله أنه سبحانه وتعالى أجل من ذلك وأعظم من ذلك ولهذا يعني رأينا عجبا من عبادة الملائكة طيب الأنبياء أيضا هم يعني قوم معصومون واصطفاهم الله تعالى خير اصطفاء وجعلهم يعني رسله إلى عباده وعصمهم من الكبائر وإذا فعلوا صغيرة فإنهم ينبهون عليها ويتوبون منها ولهذا حسناتهم وثيرة وحسبك أن في صحيفة الرجل منهم يعني أعمال أمته ومع ذلك فأصلوا عبادتهم كما ذكر الله ويدعوننا رغبا ورهبا فكيف بأحد المؤمنين؟ فكيف بالمزنب والمقصر من أمثالنا والمفرط؟ فكيف بصاحب الغدرات والفجرات لا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ وقد ذكر هذا الحديث. هو من أعجب شيء في هذا الباب وذكر له رواية مختصرة كان رجل من, من كان قبلكم يسيء الظن بعمله هذا الرجل يعني يسيء الظن بعمله يرى أنه عمل غير صالح وقد حضر يعني حضرته الملائكة وجاء أوان وفاته ويعني كأنه تأمل فقال ليست هذه الأعمال التي ينجو بها الإنسان فقال لأهلي إذا أنا مت فخذوني فزروني في البحر في يوم صائف يعني يوم شديد الريح احرقوا يعني جثتي بعد الموت واسحقوها كما ساءت في الروايات الثانية يعني اطحنوها طحنا حتى تصير يعني ذرا ثم في يوم صائف شديد الريح زروها بحيث يعني تذهب كل زرة في جهة ففعلوا به وهذا لا شك جهل بالله سبحانه وتعالى هو ظن أنه إذا فعل هذا فإن الله تعالى لا يجمعه ولا يقدر عليه وهذا المعنى في ذاته كفر بالله عز وجل وما قدر الله حق قدره ومع ذلك أنت ترى فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له هذا يعني شيء يدهش له العقل ويطيش ويعني يقف منه الشعر ويتعجب منه الإنسان ساعة رحمة الله عز وجل هذا الرجل فعل ما هو كفر في حقيقة لكنه جاهل به لأن الذي دفع له ليس قصد دفعه إليه ليس قصد الكفر وإنما ذكره حين أحياه الله تعالى قال ما خافتك من شدة خوفه من الله عز وجل كان هذا السلوك في نفس الوقت عنده إشكال آخر وهو أنه ما عرف أو ما علم أن الله سبحانه وتعالى تبلغ قدرته أن يجمع هذه الزرات فإذا قال لها كن قام الرجل فعذره الله عز وجل بجهله لأنه فعل هذا عن جهل لا عن يعني معاندة ولا عن يعني جحود ولا عن وإلا فهو يخاف الله قال يا رب ما خافتك ولهذا نقرأ الرواية الثانية التي فيها شيء من التفصيل من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا فيما كان سلف المقصود أنه كان يعني من الأمم السابق ومعلوم أن شرع يعني من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يعني يخالف ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهذا على سبيل الموعظة يذكر لنا من قصص الأولين مما وهذا من علامات النبوة لأنه ما در هذا وما عرف إلا بالوحي ولم يعيش في هذه يعني العصور ولا در هذه الحوادث لكن أخبره الوحي كان رجل في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا يعني أعطاه قال فلما حضر يعني بعد حياة حافلة بالنعم والمال والولد حضر يقال حضر فلان أو احتضر ولا يقال احتضر واحتضر يعني حضرته الملائكة أو حضر فلما حضر يعني عرف وقت الوفاء وأنه الآن يجود بنفسه وأنه هذا آخر عهده بالدنيا وأن هذا أول عهده بالآخر قال لبنيه أي أب كنت لكم وكأنه يسألهم حتى يعني يريد بهذا السؤال ما بعده حتى يعني يحتج عليهم بحقه عليهم حتى يعني يطلب يعني في مقابل هذا الحق قالوا خير أبي يعني ما رأوا منه إلا خيرا من النافقة والإحسان والكرام قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا لم يبتئر فسرها قتادة لم يتدخر لم يتدخر عند الله خيرا يعني عمله كما في الرواية الماضية يسيء الظن بعمل يعني هو مسرف على نفسه فإنه لم يبتأر عند الله خيرا وإن يقدم على الله يعذبه هو عنده في الأصل إيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان بالآخرة ويعلم أن الإنسان مآل إلى جنة أو إلى نار وأنه يحاسب على أعماله كل هذه أشياء من علامات الخير لكنه رأى أنه أسرف وأنه كثير الغدرات والفجرات وأنه لو حوسب بعمله لهلك ولهذا قال وإن يقدم على الله يعذبه يعني شأني أنني إذا لقيت الله تعالى يعذبني أنا أعرف من شأني فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فأحمن فاسحقوني أو قال فاسحكوني يعني خطة وضعها عجيب يقول بعد الموت احرقوا الجثة ثم يعني إذا صرت فأحمن يعني زاب اللحم فلم يبقى منه شيء وصار العظم هشل من يعني شدة النار ولهذا قال حتى العظم الذي يبقى اسحقوني أو اسحقوني بمعنى يعني اطحنون حتى يصبح هذا العظم زرات ثم إذا كان ريح عاصف فأزروني فيها تخرج هذه الزرات المحروقة في ريح عاصف فتذهب كل زرة حيث شاء الله تعالى فيتفرق وفي ظنه أنه بهذا يهرب من حساب الله تعالى وعقوبته وعذابه فأخذ مواسيقهم على ذلك وربي يعني استحلفهم بربه سبحانه وتعالى ففعلوا أو الرواي يقول وربي يعني ففعلوا في بعض الروايات يعني وزري يعني وهذا من يعني الاستجابة لفعلي الآن صارت كل ذرة في مكان لا يتصور. عند العبد أما الرب سبحانه وتعالى فشأنه أعظم ولهذا بعد أن فعله فقال الله كن لم يزد الله تعالى عن يعني ما هو معتاد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ما يحتاج إلى يعني أن لا يتصور أن هذا الذي فعل به هذا سيكون جمع حتى أص سيجمع لكن طريقته أصعب من الموجود الميت في القبر مثلاً. الشأن كله عند الله واحد سواء فعل هذا أو لم يفعل سواء كان شأنه يعني أنه موجود ما زالت جثته أو فنيت سواء حرقت أو بقيت الشأن كله عند الله تعالى واحد لم يزد على أن قال كن فإذا رجل قائم هو نفس الرجل ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ما خافتك أو فرق منك الفرق بمعنى الخوف وهو شدة الخوف الفرق أي ربي مخافتك أو قال فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله يعني أدركت رحمة الله تعالى ثوابا على خوفه علم الله تعالى أنه شديد الخوف منه فعذره بجهله فيما أساء ظنه فيه بربه لأنه لم يكن يقصد هذا وإنما فعله جاهلا ورجح خوفه وعبوديته وخوفه الأعظم العبودية رجح خوفه لربه سبحانه وتعالى فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان يعني سمعت هذا أيضا من سلمان فهو مروي عن حزيفة وعن أبي سعيد وعن سلمان غير أنه زاد فأزروني في البحر أو كما حدث وهذا فيه العذر بالجهل كما قلنا وفيه أن الخوف يعني ينفع يعني صاحبه وهذا القصد أنه كان على أصل التوحيد وإلا لم ينفعه هذا هذا الرجل كان على أصل التوحيد ومن جملة توحيده خوفه من ربه سبحانه وتعالى لكنه جهل يعني هذه المسألة فغفر الله سبحانه فعذره الله تعالى بجهله ونفعه خوفه من الله سبحانه وتعالى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 مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوماً فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النزير العريان فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم باب الانتهاء عن المعاصي أي تركها والإعراض عنها بعد الوقوع فيها يتركها الإنسان ابتداء أو إذا وقع فيها سارع إلى التوبة منها لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ فقد يرد عليه الزم وقد ترد عليه المعصية وقد لا يوفق في موطن من المواطن لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل له من أسباب الرحمة والعفو والمغفرة ولهذا أرسل المرسلين وأنزل كتبه ودعا عباده وما زال يتودد إليهم بنعمه سبحانه وتعالى فليس الشأن في من عصى فكل إنسان كله بني أدم خطاء لكن الشأن في الانتهاء من المعاصي أو عن المعاصي وذكر حديث أبي موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النزير العريان فالنجاء النجاء يضرب النفسي مثلا مع قومه الذين بعث إليهم مقصود هذه الأمة كلها بل أمة الإجابة وأمة الدعوة أيضا فإنهم بعوث إلى السقلين الإنس والجن وإلى قومه الذين بعث فيهم وإلى الناس عامه وإلى زمانه وإلى غير زمانه بأبه وأمي صلى الله عليه وسلم فامته أوسع الأمم وأكبرها يضرب لنفسه مثلاً بها مثلي ومثل ما بعثني الله يعني به من الخير والهدى كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني انسان إذا يعني كان أول من يبصر العدو الجيش يعني جيش العدو ويراهم فإنه يسارع إلى قومه فينزلهم حتى يستعدوا حتى ينتبهوا حتى يأخذ أهبتهم في الدفاع عن يعني أرضهم وعرضهم رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان والنذير العريان هذا مثل يعني له أكثر من قصة في عند العرب أن الرجل يعني إذا رأى يعني الضرر على قومه من إغارة يعني قوم عليهم أو نحو ذلك لم يصبر حتى يقز عليه ثيابه وإنما يعني يمضي وربما جرى حتى تسقط ثيابه فيصير عريانا والأصل الإنسان لا يتعرى فيعرف القوم أنه إنما أصيب بهذا لأنه مشغول بشيء عظيم يذكرهم به وربما خلع ثوبه فأشار إليهم به من بعيد حتى ينتبهوا، فتعرى لأجل أن يشير إلى قومه، والأجل أن يحذرهم حتى يأخذ أهبتهم واستعدادهم. فصار هذا مثلاً أن النذل عريان يعني أبلغ ما يتصور من النزارة وأسرعه وأخطره. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً بهذا، بهذا الرجل الذي أتى قوماً، فقال رأيت الجيش بعيني. يعني خلفي وإني أنا النزير العريان فالنجاء النجاء يعني إما أن تستعدوا للقائه وإما أن تهربوا منه أن تنصرفوا حتى يعني تطلبوا النجاة لأنفسكم فالنجاء النجاء يعني أطلبوا النجاء لأنفسكم قبل أن يصبحكم الجيش الناس ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ ينقسمون إلى فريقين فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا بعض الناس صدقوه وأطاعوه فأدلجوا والمقصود ساروا بالليل لم ينتظروا إلى الصباح لأنهم لو انتظروا إلى الصباح صبحهم الجيش فهؤلاء مضوا على غير العادة العادة أنهم في وقت الليل يعني يحطون رحالهم ويسكنون وفي الصباح يسيرون فلأنهم صدقوا هذا ولأن العدو يعني قد أوشك على اللحاق بهم أطاعوه ففأدلجو على مهلهم يعني مش على المهل يعني السرعة وإنما على مهلهم يعني المقصود يعني الـ الـ الـ على هينة والسكون يعني لم يترددوا في أن يعملوا يعني قوله واستجابوا له فنجوا لأنهم هربوا من عدوهم قال وكذبت طائفة يعني قالوا هذا الكلام غير صحيح دعك من هذا لا جيش ولا غير جيش وكذبت وطائفة فصبحهم الجيش فجداهم وفي الصباح جاء الجيش فجداهم يعني لم يقى منهم أحدا ويعني أضرهم وجعلهم بين يعني قتيل أسير ومثبي والمقصود أن هذا مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه جاءنا وحذرنا الآخرة وأنذرنا النار وحذرنا سرعة القضاء الدنيا وحذرنا خطورة الشهوات والشبهات ودلنا على الله سبحانه وتعالى ونصحنا بطاعته وأبلغا في الموعظة لأبيه وأمه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا ترك الشر إلا وحذرنا منه فأطاعته طائفة فأدلجوا المؤمنون أطاعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فأدلجوا يعني اجتهدوا في العمل وبالليل والنهار وكل ما يستطيعون فنجوا إذا وافوا ربه بيوم القيامة أنجاهم الله سبحانه وتعالى بإيمانهم وبما قدموه من أعماله وكذبت طائفة هؤلاء البطالون الذين جعلوا يسوفون ومنهم من يعني لم يقدر الله حق قدره وما تصور الأمر على حقيقته ومنهم من تصوره نظريا لكنه يعني بطأ به عمله فلا يسرع به نسبه فصبحهم الجيش فاجداحهم يعني فوجئوا من فاد الأعمار والعرض على الجبار سبحانه وتعالى وليس لهم كثير عمل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 فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل, يزع فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها هذا مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مع أمته إنما مسلي ومثل الناس مقصود بالناس عموم الناس وقد ذكرنا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمة الإجابة فقط الذين أجابوا وإنما الذين أجابوا والذين لم يجيبوا هم هم من أمته صلى الله عليه وسلم لياله لا نبي بعده فمنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكل نسمة خلقها الله تعالى في عصره وما بعد عصره إلى يوم القيامة هل تسمى أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الأوسع؟ أمته أمة الإجابة المسلمون الذين أسلموا وأمة الدعوة الذين هم رسالته التي بعث بها إليهم صلى الله عليه وسلم ومن بعده يتولى أتباعه من العلماء والدعاة وأهل ويعني الدعوة وكل مسلم يتولون تبليغ هذه الدعوة إلى الناس فأمته بهذا الاتساع ولهذا قال إنما مثل ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا وإنما توقد النار لمنافعها من الاستدفاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها بعض الحشرات يأتي على النار ظناً أنها أن فيها يعني نفعاً ولا يدري حرارتها فإذا اقترب منها أخذته كأنواع البعوض والفراش وبعض الدواب التي إذا اقتربت من النار أخذتها فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبن هو يعني يذهب بها عن النار ويهشها عن النار ويغلبنه وهذه الدواب والفراش يغلبنه يعني تذهب وترجع ويعني حتى تقع في النار فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها أو فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها مقصود النفس يبين أن هذا نفس المثل ويقف يعني حائلا بين المسلمين وبين النار. يأخذ بحجزه والحجز حجزة معقد الإزار أو موضع يعني ما يسمى بالتك من السروال يعني إنسان إذا زارته أنت أخذه من من وسطه يعني حتى تتملكه وتأخذه بحجزات تمسكه من يعني حجزه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حريص على يعني إبعادنا عن النار يأخذ بحجزنا عن النار يريد أن يورط أحدنا نفسه في الهلاك والعياذ بالله والإنسان قد يكون عدو نفسه يتقحم في النار وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله تعالى من الوحي وبما نصح به صلى الله عليه وسلم وبما أدى من الأمانة بما ترك لنا من ميراثه من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والدلال على الخير والتحذير من الشر هذه الشريعة البيضاء السماحة النقية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا وتركها لنا يعني غضة طرية بيضاء نقية كأنه بها يأخذ بحجزنا عن النار يبتعد بنا عن يدلنا على الطريق طريق النجاة ومن الناس من يغلبه على هذا فيصر على أن يسلك سبيل الهلاك والعياذ بالله فيقتحم بأفعاله وتفريطه وغدراته وفجراته وقصوره وتقصيره ويعني تركه للفرائض وانتهاكه للحرمات يكون بهذا قد أقحم نفسه في النار وتقحمها يعني طلبا يعني الدخول فيها وهذا والعياذ بالله يعني نزير شر وشؤمن وهذا خلاف ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وترك على محجة بيضاء فهو يعني محمود في الأرض والسماء ما قصر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ولهذا نحن ندعو الله تعالى له في كل يعني وقت أذان اللهم يعني آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته جزاء ما صبر على أمته ودعا بأبيه وأمي وبصر وذكر وحزر وأنظر فديناه بأبائنا وأمهاتي وأما يعني من أجابه فهم على سبيله وعلى طريقه من النجاة وأما يعني من يعني قصر عن ذلك وتقحم النار فلا يهلك على الله إلا هلك صلى الله تعالى السلامة والعافية وأن يجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العاملين بهديه وطاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا آخر الباب ويأتي إن شاء الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على ملائكته.